الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نتكلم قليلا على ما سمعناه في صلاة إمامنا لهذا الصباح فقد قرأ أكثر سورة الدخان ابتدى الله تعالى هذه السورة بقوله تعالى حاميم هو الكتاب المبين وإنما قلنا إن الله ابتدأ هذه السورة في لان لأن ليست آية منها بل ولا من الفاتحة أيضا على القول الراجح البسمله آية من كتاب الله لا شك في هذا يؤتى بها في ابتداء كل سوره الا سوره واحده وهي التوبه فانها لم يفصل بينها وبين الانفال بالبسمله ومن ذلك اي من كون البسمله ليست ايه من السورة سوره الفاتحة كما قلت بدليل ما ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي السمع اذا قال الانسان الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل أنت يا أخي حين تقرأ هذه السورة تشعر بأنك تناجي الله كلما قلت آية أجابك الله أجب أجب هكذا ان شاء الله تعالى هذا ما نؤمله في اخواننا المسلمين ونسأل الله تعالى أن يعيننا عليه في أنفسنا أن تشعر بأنك كلما تروت آية فالله عز وجل يناجيك ويرجو عليك يقول الله عز وجل حاميم والكتاب المبين حاميم حرفاني هجائياء يبتدئ الله بهذه الحروف أي بالحروف الهجائيه عددا من السور فهل لهذه الحروف معنى أو ليس لها معنى الراجح لا تعبدي ربت على شيء ودعب. الراجح أنه ليس لها معنى وليس ليس قولنا ليس لها معنى أن وجودها وعدمها سواء ولكن هي بذاتها لا معنى لها والدليل والدليل لذلك قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ووجد ثلاثة من الآية أن اللسان العربي في مثل هذه الحروف لا يكون لها أن اللسان العربي في مثل هذه الحروف لا يجعل لها معنى وحينئذ نقول ح حرف هجائي ميم حرف هجائي ليس لها معنى في حدلاتها ولكن لها حكمة عظيمة بالغة وهي أن الله عز وجل أتى بهذه الحروف ليقول لقريش الذين هم أمراء البلاغة والفصاحة ليقول لهم إن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله أو بعشر سورة مثله أو بسورة من مثله أو بحديث من مثله لم يكن غريبا على لسانكم فإنه من هذه الحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك اعجزكم والكتاب المبين ألواه هنا للقسم والمراد بالكتاب المبين القرآن الكريم وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا وعلى هذا ففعال بمعنى مفعول واللغه العربيه تاتي الكتاب هنا بمعنى مكتوب مثل غراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني وما اشبه ذلك الكتاب المبين هل المراد المبين في نفسه او المبين لغيره او المراد هذا وهذا الجواب المراد هذا وهذا بناء على قاعدة ذكرناها لكم في أول درس ذكناها لك في أول درس القيناه هنا ما هي القاعدة في التفسير التي ذكرناها فضل ولسبعناه ما تضغط ولا مرجح لأحدهم على الآخر لا بد من هذا القاعد بارك الله فيه كل آية تحتمل معنيين على السواء ولا منافات بينهما وليس بينهما رجح فهي فهي محمولة على المعنيين جميعا. إذن المبين الذي هو بين في نفسه ومبي ومبين لغيره والقرآن هكذا بين في نفسه مبين لغيره أما كونه بين بنفس هذا ظاهر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر يسرناه لفظا ويسرناه معنى لمن اراد ان يتذكر فهل من مدكر والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انزلناه اي ابتدانا انزاله في ليله مباركه وهي الأخ أي, نعم. أي, نعم. أي ليلة أحسن في ليلة مباركة هي ليلة القدر والدليل لذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر طيب وسماها الله مباركة لما فيها من الخيرات الكثيرة حتى قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر إنا كنا منذرين إنا جمع كنا كذلك منذرين كذلك أيضا جمع وهنا يتساءل الإنسان لماذا جيء بالجمع وهو واحد نقول جيء بالجمع وهو واحد من أجل التعظيم لأن ضمير الجمع يكون للمتعدد ويكون للواحد العظيم الذي يعظم نفسه وكلما جاء ضمير الجمع مضافا إلى الله عز وجل فالمراد به التعظيم لأنه لا يمكن أن يرد به التعدد كما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم منذرين أي مخوفين فان هذا القرآن في التخويف. وفيه التبشير فهو قرآن نذير للكافرين مبشر للمؤمنين فيها أي في هذه الليلة يفرق أي يفصل كل أمر أي كل شأن حكيم أي مشتمل على الحكمة ولهذا كان وكان زيد قدر يقدر فيها ما يكون في تلك السنة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وأنواع التقدير أولا التقدير العام السابق وذلك في اللوح المحفوظ فإن الله تعالى لما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة إذن كل ما يقع في الكون فإنه مكتوب في الدرح المحفوظ الكتابة الثانية كتابة عمريه وذلك ما يكتب على الجنين في بطن امه فإن الله سبحانه وتعالى عند خلق الجنين يخلقه أطوارا كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا الطور الأول طور النطفة وهو أربعون يوما أربعون يوما والنطفة نطفة يعني قطرة من مني هذه النطفة تتكون شيئا فشيئا حتى إذا تم لها أربعون يوما فإذا هي علقة يعني قطعة من دم تبقى على هذا الطور أربعين يوما ثم تتحول إلى مضغه أي قطعه لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه وتبقى في هذا الطور أربعين يوما فهذه كم ي يت... يوم أربعون وأربعون وأربعون, وأربعون مئة وعشرون يوما فإذا تم للجنين في بطن أمه مئة وأربعون يوم و... وعشرون يوما بعت الله إليه الملك الموكل بالارحام فنفق فيه الروح وامر بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد هذا التقدير يسمى التقدير العمري كل انسان يقدر له ذلك هذه ثلاثة تقديرات هذه تقديران التقدير الثالث التقدير الحولي وهو الذي يكون في ليلة القدر ولهذا قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين يعني هذا الأمر العظيم الذي هذا الأمر الحكيم الذي يفرق هو من عند الله عز وجل انا كنا مرسلين يعني نحن الذي نرسل في الآيات ونرسل الرسل ونرسل الرياح فالمرسلون هنا شاملة لكل ما يوصله الله عز وجل والله تعالى يرسل الرياح الدليل، أجل نعم آية من القرآن تدل على أن الله يرسل الرياح وأرسلنا الرياح لواقع بارك الله فيه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يد رحمته كذلك يرسل الرسل دليل. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات بارك الله كذلك يرسل, يرسل الأوامر يرسل الأوامر فإن الله تعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم رجل الشهادة العزيز الرحيم رحمه من ربك انه هو السميع العليم يعني ان الله عز وجل يرسل الرسل وغيرها مما يرسله رحمه بالعباد وقال من ربك والله تعالى رب كل شيء اعتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله تعالى رباه تربيه خاصه انه هو السميع العليم هذان اسمان من اسماء الله الأول السميع وله معنيان المعنى الأول المجيب والمعنى الثاني السامع أما الأول أي أن السميع بمعنى المجيب فدليله قول الله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء ومن ذلك أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب. وأما الثاني بمعنى السامع فمنه قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركم إن الله سميع بصير. هذه المرأة جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن زوجها ظاهر منها. أي قال لها أنت عليك ظهر أمي. وهذا القول كما وصفه الله منكر وزور منكر لأنه حرام وزور لأنه كذب فالزوجة ليست على الزوج كظهر أمه بل ظهر أمه من أشد ما يكون تحريما والزوجه من أشد ما يكون تحليلا فهو كذب وزور سميع بمعنى سامع فهو جل وعلا يسمع كل صوت وإن خفي وانظر إلى هذه المرأة التي جاءت تشتكي جاءت تشتكي والنبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة حجره عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا لا يخفى علي بعض حديثها وهي في الحجرة والرب عز وجل فوق سماواته على عرشه يسمع قال تعالى والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير وهنا استطراد نسال ما هو الظهار الظهار ان يشبه الرجل زوجته بأمه او بغيرها من النساء اللاتي يحرمن عليه تحريما مؤبدا مثل ان يقول انت عليك كظهر امي أنت عليك ظهر بنتي أنت عليك ظهر أختي أنت عليك ظهر عمتي أنت عليك ظهر خالتي كل هذا طهار وحكمه أنه إذا وقع من الإنسان واجب عليه أن يتجنب زوجته حتى يكفر والكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب الأول عتق رقبه والثاني إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين والثالث إذا لم يستطع الصوم يطعم ستين مسكينا. يقول عز وجل إنه هو السميع العليم العليم أي ذو العلم الواسع الشامل لما في السماوات وما في الأرض وقد ذكر الله تعالى علمه مرة إجمالا ومرة تفصيلا فمن الإجمال مثل هذه الآية انه هو السميع العليم ومن التفصيل مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم اكمل نعم لم تحفظ القران استيع فضل نعم احسنت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ورقه منين؟ من الشجر اي ورقه تسقط من شجره فالله يعلمها واذا كان يعلم الاوراق المتساقطه فانه يعلم الاوراق المتلاحقه المخلوقه من باب اولى ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فعلم الله عز وجل واسع شامل لكل شيء ثم قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين قوله رب السماوات والارض اي خالقهما مالكهما مدبرهما وما فيهما ايضا وما بينهما ان كنتم موقنين يعني ان كنتم ذوي ايقان فايقنوا بان الله رب السماوات والارض وما بينهما لا اله الا هو اي لا معبود حق الا هو وسبق في اول هذه الليله سبق الكلام على هذه الكلمه العظيمه وبيان ان خبرها إيش محذوف وان تقديره حق يحيي ويميت اي هو الذي يحيي الخلق ويميت الخلق ربكم ورب ابائكم الاولين حاج ابراهيم عليه الصلاه والسلام رجل متمرد قال له ابراهيم ان رب الذي يحيي ويميت ماذا قال حاج قال ان احي واميت فلم يشأ إبراهيم أن ينازعه في هذه الكلمة ولكنه أتى بأمر لا يتمكن من الخروج منه قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هل يمكن ان يرد على هذا؟ لا ولهذا قال الله عز وجل فبنهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين و... ولنقتصر على هذا القدر من... مما سمعناه في تلاوة امامنا لصلاة الفجر ولنتكلم على مسألة وهي مسألة الغيبة الغيبة التي فشت في كثير من الناس اليوم حتى اصبحت في بعض المجالس هي فاكهة المجلس لا يتلذذ الجالسون إلا بالغيبة والعياذ بالله والغيبة من كبائر الذنوب كما قال ابن عبد القوي رحمه الله يقول وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد أي من كبائر الذنوب فما هي الغيبة نقول إننا لا نحدها بحد أوضح ولا أبيا ولا أخسر ولا أفصح مما, حده مما حدها به النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم فقال الأخ نعم قم ما هي الغيبة احسنت تسلح ذكرك أخاك بما يكره سواء ذكرته في خلقه أو في خلقته او في عمله او في اي شيء يكرهه اذا ذكر هذه الغيبة فاذا قلت فلان فاسق فهذه غيبة فلان كذاب هذه غيبة فلان غضوب هذه غيبة تعتبر من كبار الذنوب فلان قصير فلان ضخم هذه غيبه كل ما يكرهه اذا ذكرته في غيبته فهذه غيبه وهي من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب التي لا تغفر الا بتوبه الا ان يشاء الله فان ذكرت اخاك بما يكره في حضوره فليست غيبه بل هي سب وشتم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهي اي اعني السباب هي ايضا محرمه ولا يحل للانسان ان يسب اخاه ويذكره بعيب ولو كان حاضرا لكن إذا قصد الإنسان بالغيبة النصيحة فلا بأس بها وتليد ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه خطبها ثلاثة رجال معاوية ابن أبي سفيان وأبو جهن وأسامة بن زيد ثلاثة خطبوها فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقول انه خطبها معاوية وابو جهم ووسامى فقال لها اما معاوية فصعلو كل مال لهم يعني فقيرا والفقير قد يقصر على المرأة بالنفقة وقد تضيق به الدنيا لقلة ماله فيغضب على المرأة ولا يعاشرها المعاشره الطيبه واما ابو جهم فضراب للنساء يعني كثير الضرب للنساء وقالوا ان المراه لا تريد إن رجلا يكثر ضربها إن كحي اسامه بن زيد بوسامه بن زيد مولى من الموالي لان اباه زيد بن حارثه كان عبدا لخديجه رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعاتقه فكان اسامه مولا من الموالي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على رجال قريش لان العبره بالخلق والدين فتزوجت اسامه وحصلت منه على خير كثير واعلم ان الغيبه لا تتساوى بل هي تتفاضل في الشده فغيبة القريب أشد من غيبة البعيد يعني إذا اغتاب الرجل أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو ابنه أشد مما إذا اغتاب غيرهم غيبة العالم أشد من غيبة الجاهل العام غيبة الأمير أشد من, غيب من غيبة غيره لانها تت... لان الغيبه تتفاضل في الشده والقبح بحسب اثارها ونتائجها غيبه القريب تتضمن الغيبه والقطيعة اليس كذلك يا جماعه طيب غيبه العالم تتضمن الغيبه واحتقار العالم واذا احتقر العالم لم يقبل ما جاء به من الحق فيكون اغتياب العلماء ليس قدحا في العلماء بل هو قدح في العلماء وفيما يحملونه من شريعه الله وحينئذ تبقى الشريعه لا يوثق بحامليها واهلها غيبه الامراء ليست, ليست غيبه لهم بانفسهم بل هي غيبه وإفساد في الارض لان الناس اذا, إذا تمردوا على الامراء حصلت الفوضى وصار كل انسان يركب راسه ولا يبالي بمخالفة ولي الأمر لأنه قد اغتيب عنده ونزل قدره في عينه فغيبة العلماء وغيبة الأمراء وغيبة الأقارب أشد من غيبة غيرهم لما يترتب عليها من المفاسد والاطراف ومع الأسف أن من الناس من وقع في غيبة العلماء تجدهم علماء هذا عالم وهذا عالم هذا فاضل وهذا فاضل ثم كل واحد يغتاب الآخر لماذا لماذا يسلط الإنسان نفسه على شريكه في دين الله وعلى شريكه في حمل شريعة الله قد يقول لأن هذا الرجل أخطأ في قول من الاقوال نقول وهل أحد معصوم أجيب أجمعه لا لا أحد معصوم فإذا ذكر لك عن, ش... شي... عن شخص من الناس من اهل العلم اذا ذكر لك قول ينسب اليه وترى انه خطا فالواجب اتباع المراحل التاليه المرحله الاولى ان تتثبت ان تتثبت وكم من قول نسب الى بعض العلماء الفضلاء فاذا بحثت عنه لم تجد له اصلا فالواجب اولا ان ايش أنا تثبت وهل ثبت عنه او لا ثانيا اذا ثبت ما نقل عنه من الخطا بطريق صحيح اقتنع به واوقن به فالواجب ان نتعامل نتفكر لان الشيء قد يظن انه خطا في بادئ الأمر وعند التأمل يتبين أنه صواب وهذا أنت بنفسك تفعل الشيء في بادئ الأمر ترى أنه مصلحة ثم يتبين لك أنه ليس بمصلحة كذلك أيضا ما ينقل عن العلماء لا ترده في أول أمر لا سيما إذا نسب إلى عالم موثوق بعلمه وأمانته لا ترده من أول الامر فكر ابحث هل قال به أحد من العلماء السابقين هل له حظ من النظر فإذا كان له حظ من النظر فأقنع هذا الذي نقل إليك هذا القول مخطئا قائله قل يا أخي هذا صحيح هذا الذي نقلت عن فلان هو قول صحيح وأقنع وبهذا انتهت القضية فإن تبين لك أن الخطأ الذي نقل عنه خطأ حقيقة فالواجب عليك أن لا تشيع هذا الخطا بين الناس يعني هذا ناديب الواجب ان تتصل بهذا العالم اولا فتساله تقول بلغني كذا وكذا ثم عند مناقشه هذا العالم لا تناقشه مناقشه الند للند لانك انت طالب علم مثلا او عامي وذلك طالب وذلك عالم كبير تكلم معه بهدوء قل بلغني كذا وكذا فهل هذا صحيح إذا قال نعم صحيح قل اخبرني ما وجهه حتى أقتنع وأقنع غيري فإن ذكر وجها صحيحا وجب عليك الأخذ به والمدافع عنه وإن ذكر وجها ترى أنه خطأ فلا بأس من المناقشة لا بأس من المناقشة لأن المناقشة هي مفتاح العلم ناقش قل كيف تقولها كيف يكون الحك... لا تقول ك... كيف تقول قل كيف يكون حكمه هكذا والدليل خالفه حينئذ اذا اما ان يتبين انه اخطا فيجب عليه الرجوع واما ان يتبين انه على صواب فيجب قبول قوله والدفاع عنه اما كون اعراض بعضنا لبعض تؤكل وتهدر ويحصل بذلك الشر والتعصب والتفرق فهذا أمر لا يقره شرع ولا يقره عقل سليم ولقد, ولقد كان الناس كان الناس على احترام لإخوانهم لا يغتابونهم لكن نزغ الشيطان بينهم فألقى بينهم العداوة بسبب هذه الأشياء التي يمكن حلها والحمد لله كذلك الأمراء إذا نشرت معايب الامراء دون أن تناقش فإنه لا شك أن نظام الأمن سوف ينفرط وسوف يقتل النظام أعني نظام الأمن لأنه إذا امتهنت إذا كرامه الامراء لم يبق لهم قدر في النفوس ولا تنفيذ لما يوجهونه ونحن نعلم أن طاعة ولاة الأمور من طاعة, من؟, من طاعة الله ورسوله يجب علينا أن نطيعهم لأن الله أمرنا بذلك فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد وقال, وقال عباد بن الصامت فيعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرنا علينا. فلذلك أحذر إخوان العلماء وطلبة العلم من هذا السبيل المعوج المنحرف ألا وهو أن يقع بعضنا في أعراض بعض. وكما قلت لكم الإنسان غير معصوم. ولكن إذا نصب لك او اذا نقل لك خطأ من عالم فعليك باتباع المراحل التالية اولا التأكد بارك الله فيك يعني تثبت لا تتعجل في صحة ما نقل عنه عن العالم او طالب العلم بارك الله فيك المرحله الثانية فضل. نعم النظر فيما نقل عنه هل هو صحيح او غير صحيح اذا كان صحيحا فما موقفوك يعني اذا كان قول صحيحا ما في خطا يقبل وايضا أدافع عنه اذا احد من الناس كلم به على ما قيل عنه ادافع اقول هذا حق ولا ابالي بارك الله فيك المرحله الثالثه اين فماذا افعل تثبت ورايت انه واقع تاملت ورايت انه خطا يعني اذهب للعالم العالم باحترام وادب واناقصه في ذلك واضح إن كان إن تبين الخطأ عليه وجب عليه أن يرجع ولا حرج عليه ان يرجع عن قوله وإن تبين الصواب معه وجب علي أنا أن أأخذ بالصواب وأن أدافع عنه بارك الله فيك. لو أننا سلكنا هذا المسلك ما لم يحصل هذا الذي يحصل من بعض الناس من التكلم في أعراض إخوانهم والقلح فيهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على التقوى وأن يرزقنا المحبة فيما بيننا وأن يجعنا من المتحابين في جلاله وعظمته إنه على كل شيء قدير والآن لا لا سلاح أشرق. أشرقت أشرقت أشرقت أشرقت لا يا رحيم أكل. أنا لا أعرى الشمس فوقي أشرقت الشمس أنا أخذ السلام ما في معنى بسم الله والحمد لله سائل يقول إذا كان الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما فهل؟, فهل لازمه أنه يعذر بجهله عموما نعم لازم ذلك أن الإنسان يعذر بالجهل ولا اشكال في أنه يعذر بالجهل لكن انفرط في التعلم وهذا هو الذي يقع كثيرا مع الأسف ان فرط في التعلم لم يعذر لان الواجب عليه ان يتعلم فمثلا نجد بعض الناس يكون حج عام عشرة. الف واربعمائه وعشرة واخطا في حجه متى ياتي يسال يسال اليوم بعد مضي كم سبع سنوات هذا تفريط الواجب على الانسان اذا اشك في الامر أن يسأل عنه فورا وأن لا يتأخر فإن تأخر في السؤال فهنا قد لا نعذره بجهله لأنه, إيش؟ لأنه مفرط الواجب أن يسأل ويبحث وكذلك ايضا نجد بعض الناس ينبه على أن هذا الشيء حرام يقال هذا حرام ثم يتلو ايه فينزلها على غير ما أراد الله بها يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إذا قال له أخوه هذا حرام قال أسكت أسكت أسكت لا تكلم اسأل قال لا ما أسأل لأن الله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم هذا أيضا غير معدوث بالجهل لأن الواجب إذا ألقي إليه الشبهة أن إيش يسأل ويتحرع لكن إذا كان الإنسان لم يطرا على باله هذا الشيء إطلاقا ولا نبه عليه فإنه معذور وجليل ذلك في القران كثير منها قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وكقوله تبارك وتعالى وما كان الله ليظل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وكقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل والنصوص في هذا كثيره ولكن الشان كل الشان هل الإنسان معذور بهذا الجهل او لا قد يكون غير معذور لكونه ايش فرط في السؤال نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول اذا قال الرجل لزوجته أنت مثل أختي فهل هذا يعتبر ظهارا؟ نعم إذا قال انت مثل أختي يريد بذلك تحريمها فهو ظهار أما إذا قال انت مثل أختي في المحبة والكرامة فهذا لا بأس به وعلى هذا فتخضى هذه الجملة لقراء الأحوال إذا قال الله مثلا يا حبيبتي أنا أحبك انت مثل أختي يكون ظهار هذا ولا غير ظهار أجيبه يا أخوان غير ظهار لأن معروف أنه مثل وقت في المنزلة والمودة وما أشبه ذلك أما إذا قالها يريد تحريمها فهذا قال ليش هل نجيبه أو لا لأن هذا قفز ولم يدخل مع الباب السؤال يكتب لكن تريدون أن نجيبه طيب إذا قالت الزوجة لزوجها أنت عليك ظهر أبي مثلا فإنه لسه في الا أنه إلا أنها إذا مكنته من نفسها وجب عليها كفارة يمين وهي اطعام أشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير راقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعه نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول هل الدم ينقذ الوضوء إذا أصاب الثوب الدم لا ينقذ الوضوء إلا إذا خرج من القبر أو الدبور أما إذا خرج من الأم أو من السن أو من جرح أو غير ذلك فلا ينقذ الوضوء لا قليله ولا كثيره وكذلك الضابط اسمعوه كل ما خرج من البدن فليس بناقضه للوضوء الا ما خرج من إيش من السبيلين القبر او الدبر وعلى هذا الرعاف ينقض او لا لا ينقض الوضوء الجرح ان جرح الانسان بالسكين او غيرها وخرج منه جم كثير لا ينقض الوضوء احتجم الرجل لا ينقض وضوءه فالضابط انه لا ينقض ما خرج من البدن الا ما خرج من السبيلين وما خرج من السبيلين فانه ناقض الوضوء حتى ولو كان ريحا لا جرم لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم. وأما أما وقوع الدم على الثوب فأكثر العلماء يقولون إنه نجس هذا إذا كان الدم من آدمي فأكثر العلماء يقولون إنه نجس لكن يعفى عن يسيره وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس لأن, دم لأن الإنسان طاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس وإذا كان الرجل لو قطع منه أصبع أو عضو من اعضائه لم يكن هذا الأصبع نجسا فالدم من باب أولى لكن لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يغسل ما أصاب ثوبه من الدم هذا إذا كان الدم من غير السبيلين أما إذا كان من القبر أو الدبر فإنه نجس قليله هو كثير الله خيرا يقول هذا السائل فهم بعض الناس من قولكم لا نفتي بجواز النقاب انكم تقولون بجواز كشف الوجه فهل هذا صحيح اللهم استعى هذا من سوء الفهم العظيم هذا من الفهم الذي انقلب رأسا على عقب اذا كنا لا نفتي بجواز النقاب وهو كشف العين فقط فكيف نفتي بجواز, بجواز الوجه كشف الوجه لكن أهل الأهواء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحملونه ما لا يحتمل ألم تعلم أن المعتزلة والجهمية وغيرهم من منكر الصفات استدلوا لقولهم بقوله تعالى ليس كمثل شيء قال هذه الآية تدل على أن كل صفة يتصف بها الإنسان فالله منزه عنها وقالوا ليس لله وجه ولا عين ولا يد ولا قول يسمع بصوت لان هذا يقتضي المماثله والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء فاهل الباطل يستدلون بالكلام الحق على باطلهم يتبعون ما تشبه منه هذا الذي قال ان قولي في عدم نعم الافتاء في جواز النقاب وامتناع عن الابتلاء بجوازه يعني جواز كشف الوجه من يفهم هذا الفهم نعم لا لا, لا يفهم هذا الفهم الا من له هوى نسال الله العافيه المهم اني اقول بوجوب تغطيه الوجه وان من لم تغطي وجهها فانها لم تحتج بالحجاب الشرعي حال واحد. ثانيا أقول النقاب جائز وقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن نظرا لكونه الآن صار ذريعة لكشف ما زاد على الحاجة فإني أمتنع أو أتوقف عن الافتاء بجوازه نعم. جزاكم الله خير هذا سألني يقول فضيلة الشيخ هل كتابكم القول المفيد في شرح كتاب التوحيد عرض عليكم قبل طبعه؟ وهل هو من إملاءكم أم كتب عنكم من خلال دروسكم المباركة؟ غالبا ما يعني ما طبع من شرح ذلك المستقنع وشرح التوحيد وكذلك أيضا شرح البلوغ المراء شرح البلوغ وشرح الأذيل الصالحين الغالب أنها مأخوذة من الأشرطة. لأن أخوان المحبة من العلم صاروا يأخذونها من أشريطة ويصححونها على حسب ما يرون ثم يطبعونها لكن الأشياء التي فيها يعني نزل قليل نزل قليل والفوائد فيها كثيرة وقد صححنا مباشرة شرح العقيدة الواسطيه والآن سيكون إن شاء الله إتمام تصحيح القول المفيد في شرح التوحيد ثم الرؤوس المربع نعم المم الشرف الممتع على زاد المستقنى وهكذا ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الكتب ليست مفيدة هي مفيدة والحمد لله وولس فيها إلا ناس يسير جدا يحتاج إلى تعديل نعم هذا الرقم يشت رقم يشت أقول والرطنة يقول هذه حلقة ذا وجدت في إحدى الشقق المفروشة ولعدم ثقه اصحاب هذه العماره والسكن اخذتها حيث اني لست سكان ليس من سكان المدينه اعطيتك اياها لتتصرف بها لا اقبل <تصفيق> هذا وجد ذهب يقول اعطيتك اياها تتصرف فيها اقول لا قبول وعلى هذا الذي وجدها ان يبحث عن صاحبها لمده سنه فان جاء صاحبها والا فهي له فإن لم يتمكن من ذلك وهو الغالب ما مدامه مسافرا فليصلها فلي إلى المحكمة إلى القاضي والقاضي وكيل في هذه الأمور يتصرف فيها يقوم يأخذ الشيخ نعم خذها أمجي عدنان المحكمة الان صاحب يا وين صاحب أرسلها الآن طيب وين فضيلة الشيخ يقول بعض الائمه يدعو في دعاء القنوت بقوله في القدر اللهم ما قسمت فيها من شر فاصرفه فصرف عنا أليس في هذا سوء أدب مع الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك لا. ليعلم أن الشر ليس إلى الله لا شك والله تعالى لا يوصف بالشر والشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل فعل الله كله خير ولكن لننظر معكم الغنى والعلم والصحة والأمن هذه إيش هي طيب ضدها شر ونبلوكم بالشر والخير لكن هل الشر في فعل الله ويقال إن الله قدرها لأنه لأنه شرير ولا بالله الله لا. لا يمكن بل تقدير الله لها لحكمه عظيمه ينقلب بها هذا الشر خيرا السماء ظهر الفساد في البر والبحر ومن اين هذا الفساد بتقدير الله عز وجل لكن سببه بما كسبت ايدي الناس الغايه من ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولهذا كلنا نقول نؤمن بالقدر ايش خيره وشره لكن يجب أن نعلم أن الله لا يقدر الشر إلا لحكبة وحينئذ يكون هذا الشر خيرا يكون هذا الشر خيرا أرأيت إنسان له طفل يحبه حبا شديدا مرض هذا الطفل واحتاج إلى كي فكواه أبوه الكي في حد ذاته إيش شر لخير شر يؤلم الطفل وربما يتجرح لكن بالنسبة للمراد منه خير والشفاء هكذا ما يقدر الله عز وجل مما, ي... مما لا يلائم الإنسان هو شر لكن بالنسبة للمفعول لا بالنسبة للفعل ففعل الله كله خير لكن المفعول منهما هو خير ومنهما, ومنهما هو شر وعلى هذا فما فقول القائل وما قضيت فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن جميع المسلمين هذا صحيح واضح طيب ويبين ذلك قوله وقنا شر ايش شر ما قضيت فالشر في المقضي وليس في القضاء يجزاك الاشتاق يعني وجواز الصلاه بالله ثم توقفنا في هذا الوقت في هذا الوقت اذا احد اخذ سؤال طيب يقول السائل ما هو العمل الراجح لديكم بالدليل في مساله قضاء ركعتي الفجر ومتى يتعين قضاؤهما ومتى إيش يتعين قضاؤهما نعم قضاء ركعتي الفجر ليس بواجب وليس بمتعين لان لانهما اي ركعتي الفجر ليستا واجبتين لكنهما افضل انواع الرواتب يعني افضل من راتبة الظهر ومن راتبة العشاء ومن راتبة المغرب قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني الدنيا كلها من اول إلى اخرها صلاة هذين ركعتين خير منها وإذا فاتت اللسان قبل الصلاة فليصليها بعد الصلاة بعد الصلاة والذكر ولا بأس في ذلك لأن قضاءها تابع للصلاة فهو ذو سبب وسأعطيكم الآن ضابطا كل نفل له سبب فليس عنه نهي واضح كل نفل له سبب فليس عنه نهل أفهمتم الضابط طيب دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر اي يصلي تحيث المسجد نعم. لأن لها سببا طيب توضى والإنسان إذا توضى يسن لها أن يصلي ركعتين ولا يحدث فيه ما نفسه إذا توضى بعد العصر يصلي نعم يصلي لان لها لان لها سببا اذا كسبت الشمس بعد صاع العصر يصلي او لا يصلي يصلي لان لها سببا اذا طرا عليه امر يحتاج الى الاستخاره ولا ولا يحتمل تاخيرا ولا يحتمل تاخيرها الى ما بعد زوال النهي فهل يصلي او لا يصلي إذن الضابط الذي يكون فوق رؤوسكم هو كل صلاة نافلة لها سبب كم من فليس عنها نهي إنما النهي عن نفل المطلق يقوم الإنسان فيصلي ومن ذلك من النهي النفل المطلق ما نشاهده عند بعض الناس في يوم الجمعة تجد الرجل جالس يقرأ فإذا قرب الزوال قام يصلي هذا حرام لأنما قبل الزوال من أوقات النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة عند قيام الشمس حتى حتى تزول أما لو كان نسان يصلي مستمرا إلى مجيء الإمام فهذا محل بين العلماء منهم من يقول لا بأس أن يستمر ولو مر عليه وقت النهي لأن ظاهر فعل الصحابة أنهم يصلون إلى مجيء رسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال لا حتى وإن كان مستميرا إذا جاء وقت النهي يتوقف أما كونه يبقى جالسا يقرأ القرآن فإذا قرب الزوال قام يتطوع فهذا لا يجوز هذا هو ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه وسلم قال إذا أمضتكم بأنف فأخذوا منهما استطعتوا إذا نهدكم عن نهي عن شيء فاجتنبوه إذا نهدكم عن شيء فنفت وإذا أمرت فقوم استطاعتم سفاعتكم نعم رسول الله عليه وسلم أمر بإذا دخلت بحب اذا دخلت النسجد عب فلعه اذا دخلت النسجد تخلي ركعتين وقال لا صلاة بعد فلا تلعفر يتبع الامر ولا إلا. لا يتبع الأمر يتبع الأمر, الأمر. لأنه يتبع الذي ما له الأمر وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك وبانتهاء ينتهي لقاؤنا معكم لهذه الفترة وإلى فترة أخرى إن شاء الله تعالى ونحن مشتاقون إلى المدينة وإلى أهل المدينة نعم